فَقُلِ الْاَشْرِفِ وَقَرِّ عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا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 117. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا 118. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 119. ما أكان لله أن يتخذ من ولد 117. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كُن فيكون 118. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيب